يا, يا شهد ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبا لي وجودك راحتي ومرادي والجفا فيه العنا وتعوبه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 يا الحبيب اللي مشيت دروبه لوجودك راحتي ومراتي والجفا فيها العنا وتعوبه يا شذا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبه لي وجودك راحتي ومرادي والجفا فيه العنا وتعوبه من تعود عودت عيادي يا نهار ما قويت غروبه لا تحس بالوضع عندي عادي العيون دموعها مسكوبة من تعود عودت عياد يا نهار ما قوت غروبة لا تحس بالوضع عندي عادي العيون دموعها يا شذا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبا وجودك راحتي ومرادي مرادي والجفا فيه العنا وتعوبا دونكم صيف الشتا وقادي محتمل برده ولا لهوبة كيف يهنالي لذيذ رقادي دام روحي عندكم مزلوبة دونكم صيف الشتاء وقادي محتمل برده ولا لهوبة كيف يهنالي لذيذ رقادي دام روحي عندك مسلوبة يا شدا ورد الصباح الهادي يا الحبيب اللي مشيت دروبا لي وجودك راحتي ومرادي والجفافي